يا من القلب ثقل ملهود عذلتنا القلب ووداني يا من القلب ثقل عذلتنا القلب الشاعر صالح الضبعان ذكر به الجار تذكر يعني هك الايام هك الذكريات اللي كان يجلس عنده ويشب النار وتقهون جميع وخاصة من الجيرة يعني قديم يعني العربي العصيل دائما يفتخر بإكرام الجاب فالشاعر صالح الضبعان استلهم المعاني هذه فجاب قصيدة هجينية من أجمل القصائد يامل لقلب انتق الملهول عدلتان القلب ووداني يامل لقلب انتق الملهول عدلتان القلب وأوباني صدق نزل بيت بن مرشود يا حي في منزلك حيلاني بيت الصخة والكرم والجود يا منص البيت من عني يا حي في منزلك حيلاني فتا الصخا والكرم والجود يا منص البيت من عني اللي بعيدنا المنقود يا ماذا ذح جل واسماني كان انت عليك شهود يا برد واحد إنا الثاني بغيدين إنا المنقود يا ماذا بحجي اللي وسماني كانت عايز عليك شهود يا برد واحد إنا الثاني واليا الكرام مردود من عقب دربنا ليماني عقب النشامى اري العود عود اليوم ما ثومان واليوم باب الكرام مردود من عقب دربنا ليماني تقبلني شما وريح العود اليوم ثمن دفني حتى المنازل بهن مقرود يبنى على العز ويهني حتى المنازل بهن مقرود. يبنى على الغز ويهاني حتى المنازل به المقرور يبنى على الغز ويهاني